فَلَنَسْأَلْنَ الَّذِينَ أُرْسِلَ إلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلْنَ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقْصَأْنَ عَلَيْهِمْ بِعِلْمِهِ وَمَا كُنَّ غَائِبِينَ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 فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهم ما أودي عنهما من سوءاتهم وقال ما ناكما هذه الشجرة وقال ما ناكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين.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 وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين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 حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عَنَّا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين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 حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لِأُولَاهُمْ ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون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 وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النادي قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين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 قد خسرو أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إِنَّ رَبَكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُشِل اللَّيْلَ نَهَا رَيَاطُلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ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 لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره انني اخاف عليكم عذاب يوما عظيم قال الملأ من قومه اننا لنراك في ضلال مبين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 قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي ولكنني رسول من رب العالمين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 وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا أَلَا اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ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 ولا تقعدوا بكل صراط تنعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبووا ها وجا واذكروا اذ كنت قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبه المفسدين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 ثمّ بدّرنا مكان السيئة الحسنة حتّى عفواً وقالوا قد مسَّ آباءنا الضّراء والسّراء فأخذناهم فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون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 تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رُسُلُهُم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين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 لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا أصلبا لكم أجمعين قالوا إن لا ربنا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 وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممنها بعشرين فتمم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هاون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين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 فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّ وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ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 أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رَبّ اغْفِر لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِن رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ لَجِزِّ الْمُفْتَرِينَ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 إن هي إلا فثنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين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 يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائف ويضع عنهم إسرهم والأولال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعون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 ومن قوم موسى امته يهدون بالحق وبه يعدلون وقد طعناه اثنتي عشرة اسباطا أمما وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إذ استسقاه قومه أَنْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَجَعَلَهُ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَضَرَبْنَا بِهِ الْجَرَادَ وَالْعَن dibَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ وكلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل له اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم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 ساء مثلا القوم الذين كذبوا كَانُوا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن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 فَلَمَّا تَوَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعْوَ اللَّهُ رَبَّهُ مَا لَئِنَّ أَتَيْتَنَا صَالِحَ الْنَّكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ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 هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون